أما يسرتي والغلاسار حزني من الفرق جتني ونصف ودي جن النار قلبي من الحسرى والني فدت جمي شمعة الدار ابا جنان لو بت في شفكم با جزر اشعار والوي على زولك وهني فديتك من شمعة الدار ابا جنان لو بت في شفقك باق الزراعة والوعاء على زوجي مني غدا همومي بعدك بار محي دعمري في تاني دمعي أخاد سال سايار اسميكي كنز وضاع مني غدوني بعدك بامر ما حيد عني في تمني دموعي على خدي سيل السهيا اسميكي كنز وضاع مني أمّا يا مريم نور كنوار أمّا يا مريم قطع مني يا شيختي حشمة ومقدار مجتم بالسوقات وانتي أمّا يا مريم نور كنوار و ما یم یم قطع مني يا شيختي حشم و مقدار، مكتوب بالسوجات <سؤال> و العي على الجرود و طوار، و و والعي الخطيب وقوم عبار وقوم السويد ومن يحبني ألعي على الدرهود وطوار والشنت غار وصل صفني والعي الخطيب وقوم وانت رجائي وحسن ظني حرم وياك مريم عن النار وشوف غاب جنة عدني يلا طلبتك سر وجنار وانت رجائي وحسن ظني. ويغمر مريم عن النار وشوفها بجنات عدنين والختم صلوا عني بالبار اللي على ما يهمرني عد الصحاري وع. وعداد ما حزني غمضني والختم صلوا عني بالبار اللي على ما يهو ماري عد الصحاري وعد الأمطار وعداد ما حزني غمضني تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-dash.com